سموكه الله سموكه سموكه ونستعينه سموكه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 هذه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر لمحدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله موضوع ف فقد تكلمنا في الخطبة الفور الأخيرة <تصفيق> عن الشجار او عن عن ثمار الجنة وأشجارها نعم عن أشجار الجنة وثمارها <تصفيق> وأقول تثمة لهذا نعم نتكلم عن الزرع عن الزرع في الجنة <تصفيق> ولم يأتي بهذا إلا حديث واحد وما ما اخرجه البخاري الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدث وعنده رجل من أهل الباذي أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال أي فقال الله عز وجل أولست فيما شئت قال بلى ولكني أحب أن أزرع ولكني أحب أن أزرع ف... فأسرع وبذر فأسرع وبذر أي البذره البذرة الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره مثل الجبال ف... فتغادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره امثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن ادم انه لا يشبعك شيء فقال الاعرابي يا رسول الله لا تجده الا فرشيا او انصاريا فانهم اصحاب زرع اما نحن فلسنا باصحاب زرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اخرجه البخاري في موضعين من الصحيح اخرجه في باب متفرع من باب كراء الارض بالذهب والفضه فيه في كتاب الحرث والمزارع من <تصفيق> الصحيح وأخرجه في كتاب التوحيد تحت باب كلام الرب لأهل الجنة كلام الرب تعالى لأهل الجنة الموضوع الأول هو الباب المتفرع <تصفيق> من باب من قراء الأرض بردالة والفضة فقد نعم ذكره صاحب لامع ال الضراري في شرح صحيح البخاري قال الأوزع عندي أن الإمام البخاري <تصفيق> رحمه الله تعالى مننبه بهذا بهذا التبويب لهذا الحديث لما على فضل الغرسي نعم لكونه في الجنة ولا تعلق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 لما بذر لم يكن بين ذلك يقول هذا بمعنى الحديث لم يكن بين ذلك اي بين القاء البذور في الارض وبين استواء الزرع ونجاز من امره كله من الحظ والتذريه والجامع الجامع الا كلمح البصر يعني بمجرد ان القى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 وقال الحافظ في الفتح وما تشكلا قوله لا يجبعك شيء بقوله تعالى في صفه الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى واجيب بأن نفي الشبع لا يوجب الجوع بأن نفي الشبع لا يوجب الجوع م لأن بينهما واصطٌ. آه وهي أنا وهي الكفاية. وأكل أهل الجنة للتنعم وللسلذاد. نعم لا عن الجوع واختلته في الشبع فيها. والصواب ألا شبع فيها. نعم لا شبع في الجنة. إذ لو كان لمنع دوام أكل المستلذ والمراد بقولي لا يشبعك شيء أي جنس الآدمي وما طبع عليه فهو في طلب الازدياد يعني الآدمية في الدنيا دائما يطلب الزيادة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا الطراب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 وهذا أحسن أن تكون الأرض معمورة في الجنة بالشجر والزرع فإن قيل فكيف استاذن هذا الرجل ربه في الزرع فاخبره انه في غنيه عنه أي أن الله اخبره انه في, في لنا عن هذا الزرع قيل لعله استاذنه في زرع يباشره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 تحت هذا العنوان في ذكر طعام أهل الجنة وشرابهم ومصرف ومصرفه وقد تقدم الكلام عن أول طعام أهل الجنة كما في حديث ثوبان الذي أخاج مسلم أن حبرا من أحضار اليهود سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أول طعام أهل الجنة فقال زياده كبد النون قال ان كبد النون اي الحوت ثم قال ثم ساله اليهودي فما هو طعامهم على اثرها اي بعد ذلك فقال ينحر لهم ثور الجنه الذي كان ياكل من اطرافها وقد تقدمت الإشارة أيضا إلى اهتمار والفواكه التي أكلها أهل الجنة في الخطبة السابقة في نحو قول الله تعالى إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتغون كلوا أشربوا هنيئا بما كنتم تعملون وقوله وتلك الجنة التي أورثموها بما كنتم تعملون أوه. لكم فيها فاكهه كثيره منها تاكلون قال السعدي في قوله كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا من المآكل الشهيه والاشربه اللذيذه من هنيئا اي من غير منغص من غير منغص ولا مكدر ولا يتم هناؤه حتى يسلم الطعام واشرابه <تصفيق> من كل آفة ونقص وحتى يجزم أنه غير أنه غير منقطع ولا زائر وقال تعالى أيضا اكلوا واشربوا هنيئا لما أسلفتم في الأيام الخالية في الدنيا وقال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم آه. أكلها دائم وظلها تلك عقبة الذين اتقوا وعقبة الكافرين النار <تصفيق> وقال تعالى وأمددناهم بماكهة ولحم مما يشتهون <تصفيق> <تصفيق> يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم <تصفيق> وقال سبحانه وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما الشهون فقال الشيخ السعدي رحمه الله كنت اصلي ركعتين نوصا له من مما يتخيرون اي ما ما تخيروا ووراقه في اعينهم واشتهته نفوسهم من أنواع الفواكه الشهية والجني اللذيذ حصل لهم على أكمل وجه وأحسن مهما اشتهوا مهما تخيروا حدث لهم ما تخيروه على أحسن الأحسن الوجود وعلى أكمل الوجه ولحم طير مما يشتهون أي من كل صنف ومن الطيور يشتهونه ومن أي جنس من لحمه أراده وإن شاء مشويا أو طبيخا أو غير ذلك ونذكو فيما يلي إن شاء الله حديث جابر في صفتي في طعام الجنه كيف ياكلون طعم. طعم. وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله ورده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي السفيان وكذا في حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدخلون ولا يمطخطون ولا يبولون ولا يتغوطون فقالوا فما بال الطعام يعني أين يذهب أثر هذا الطعام ما لن ياكلوه لأنهم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 يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس قال النووي ما اهل السنه وعامه وعامة المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون يتناعمون بذلك وبغيره وبغيره من ملاذ وأنواع نعيمها يمتناعوا دائما لا آخر لهن ولا انقطاع أبدا وإن تنعمهم بذلك على هيئه تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة والنفاسة أوه. التي لا, يشا... لا, يشا... لا يشارك لا لا نعيم الدنيا لا يشارك نعيم, نعيم الجنة نعيم الدنيا إلا في التسمية وأصل الهيئة وإلا في أنهم لا يبولون ولا يطغوطون ولا ينفخطون ولا يفسقون وقد دلت دلائه والقرآن والسنة في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره أن نعيم الجنة دائم لا انقطاع له ابدا وقال العراقي في طرح التثريب ولما كانت أغذية, اغذيه الجنه في غايه اللطافه والاعتدال لا عجم لها ولا تفني لم يكن لها فضله تستحضر يعني طعام الجنه لا ينتج عنه الفضلات التي تنتج من طعام الدنيا بل تستطاب وتستلذ ومن تعبر عنها بالمسك الذي هو اطيب طيب أهل الدنيا وقال علي ابن سلطان القاري في مرقات المفاتيح في التفرقة بين الجشاء والرش حيث قال جشاء ورشح يفرق بين عطف بينهما بواو العطف جشاء ورشح فرشح المسك قال هو إما باعتبار اختلاف الأشخاص أو الأوقات أو بعض الطعام يكون جشاء وبعضه يكون رشحا فالأظهر أن الأكل ينقلب جشاء والشرب يعود رشحا أوه. وقوله التزبيح أو يلهمون التزبيح والتحميد كما تلهمون النفس كما تلهمون النفس قال أي كما تلهمون تلهم أنتم في هذه الدار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 من طرق عن الأعمش عن سمامة ابن عقبة قال سمعت زيد ابن أرقم هذا اسناد صحيح قال جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتزعم ان أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون فقال إيو الذي نفسي بيده ان الرجل منهم لا يعطى قوه 100 رجل في الاكل والشرب والجماع هنا والشهوه فقال الرجل ان الذي ياكل ويشرب تكون, تكون له حاجه يريد ان يقضي حاجته وليس في الجنه ادى فقال له صلى الله عليه وسلم هاجت أحدهم رش، هاجت أحدهم رش يفيد من جلده، فإذا بطنه قدم ضمره، هذا هو طعامه وشراب أهل الجنة، ولنا مزيد كلام عن شراب أهل الجنة. في ما يلي أو في الحبة التريع يصر إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم